الله يقول الله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفيل ما هي هذه السنة كان هناك رجل اسمه أبرهي الحبشي يعيش في اليمن وكان له ملك عظيم وكان يريد من الناس أن يأتوا إلى اليمن لزيارتها وتجارة فيها ان يجعل اليمن يعني مركزا اقتصاديا فبلغه أن مكة هي مركز العرب التي فيها البيع والشراء، فسأل لماذا الناس يقبلون على مكة فليس فيها ما في اليمن من ماء وخضرة وزروع إنما هي واد غير زرع فلماذا يقبلون عليها فقالوا إن هناك بيت معظم تعظمه العرب فبنى في اليمن بيتا لاجل أن يعظمه العرب أيضا ويأتون إليه قالوا فسمع رجل من أهل مكة بذلك البيت وأن أبرهة صنعه لأجل أن يعني يقبل الناس إلى ذلك البيت ويعظمونه ويطوفون به وكذا ويصبح مركزاً يعني للتجارة فذهب هذا الرجل إلى ذلك البيت بيت أبرهة المعظم هذا ودخله وقضى فيه حاجته وخرج فلما دخل بعض الناس شم الرائحة وشعروا أنها إيهانة وأن هذا الرجل جاء من مكة فذلك قبل الإسلام كله فجمع أبرها جيشا وتوجه إلى مكة لهدم الكعبة فلما أقبل وكان هذا الجيش فيه أنواع من الجنود ومعهم الفيلة ومعهم الخيول والجمال وهذا جاي من اليمن مكان بعيد فلما أقبلوا وكادوا أن يدخلوا إلى منطقة الحرم ليس الحرم الكعبة منطقة الحرم عموما وتعلمون أن الحرم منطقة كبيرة يعني لكن لما نقول الحرم لا نقصد به مسجد الكعبة نفسه لا إنما نقصد منطقة الواسعة التي من عندها مسجد التنعيم المعروف مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها ومن عند طريق الطائف من عند طريق جدة ونحو ذلك فلما أراد أن يقترب من منطقة الحرم فالفيل الأكبر من هذه الفيلة قعد على الأرض فضربوه وأشعلوا عصيان فيها النار ووضعوها تحته ليقوم ما قام ثم لما أمسكوا بي يعني بالحبل الذي يربط به خرطومه ورأسه ووجهوا جهة اليمن لفوا به قام لأجل أن يرجع إلى اليمن فلما أعادوه ليتوجه إلى الكعبة برك مرة أخرى وهم في, في أثناء ذلك أرسل الله تعالى عليهم طيرا. أبابيل يعني هو نوع الطير طير متتابع قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني في فساد وضلال وحيرة ولم يتم لهم ما أرادوا ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ذكر المفسرون بأن كل طير كان معه ثلاث حجارة في هذه الرجل في هذه الرجل في المنقار كان يرميهم بها قال ربنا الم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أبابيل يعني طير مجموعات لكنها تفرقت لما وصلت إليهم حتى تنتشر على الجيش كله ترميهم بحجارة من سجيل هذه الحجارة محماه من النار فإذا وقعت على رأس أحدهم خرقته حتى يتاكل ويصبح كعصف مأكول العصف المأكول هو العشب الذي يكون عشبا طويلا نضرا حسن الصورة ثم تسلط عليه مجموعة من الغنم فتأكله فلا يبقى منه الا الشيء اليسير بعدما كان نضرا طويلا يتحول الى اشياء يسيرة لا تكاد تذكر قال الله فجعلهم كعصف مأكول وهذه في بلا شك حماية الله تعالى لبيته الحرام وتعظيمه جل وعلا له و ايضا فيه ارهاصات ب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته ومولده وقد ولد عليه الصلاه والسلام في عام الفيل الله يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته